أن يكون هناك من بيننا فلسطينيين وعربا ومسلمين من يحصر خياراته في حالة الترقب والانتظار وكأن الخلاصة سيأتي عبر خطاب هنا وخطاب هناك في حين أن خلاص الأمة فيها وعندها وبإرادتها فإذا هي حزمت أمرها فلا شيء يمكنه أن يقف في وجهها إننا لسنا أصحاب حق وقضية عادلة فحسب ولسنا أصحاب الأرض الحقيقيين فحسب بل نحن متجذرون منذ ستة آلاف عام في هذه الأرض المباركة أرض الرسل والرسالات والإسراء والمعراج أرض المقدسات الإسلامية والمسيحية المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة المهدي وكنيسة القيامة ونحن من قدم العلم والحضارة والثقافة والقيم الإنسانية النبيلة للعالم والبشرية أجمع نحن من قدم قيم العدل والحرية والمساواة والرحمة والتسامح وقيم التفاعل بين الحضارات وليس الصدام معها فهل خلاصنا اليوم؟ بات محصورا في تلمس تغيير في اللغة الامريكيه او بحث عن فتاة مسموم على مائدة المحتل اللئيم الاسرائيلي لقد جاءت اداره اوباما لقد جاءت إدارة اوباما وحصل تغيير في لغتها تجاه المنطقة ولكن السؤال من أحدث هذا التغيير حتى التغيير على مستوى اللغة من أحدث هذا التغيير شانعيوننا أم لعله إن الذي أحدث التغيير هو ذلك الصمود العنيد لشعوب المنطقة الحية حين قاومت في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان ورفضت المحتلين وظلمهم واملاءاتهم فأحبطت سياسة الإدارة السابقة ومحافظيها القدامى والجدد وحولت مغامراتها في الهيمنه والحروب الاستباقية إلى فشل ذريع وغرق في أوحال المنطقة وأزمات متلاحقة مما دفع الناخب الأمريكي إلى خيار التغيير لحماية مصالحه وليس من أجل مصالحنا وليس من أحدث أو أسهم في ذلك التغيير أولئك الذين قبلوا سياسة الإدارة السابقة وتساوقوا معها وبشروا بها ولو استمعت شعوب المنطقة لهم لنجحت سياسة بوش والمحافظين الجدد ولكانت أوضاع منطقتنا في حالة من السوء لا يمكن تصورها إننا نلمس تغييرا في النبرة والخطاب الأمريكي تجاه المنطقة وتجاه العالم الإسلامي، كما بدا في خطاب الرئيس أوباما في القاهرة. ونحن بكل شجاعه رحبنا بذلك ونقدر أي تغيير تقديرا موضوعيا، ولكننا لا نسحر بالخطابات، فمفعول اللغة مؤقت وعابر. بل نبحث عن التغيير في السياسات على الأرض وهذا هو معيار الحكم لدينا على المواقف والتغييرات إن المطلوب من قادة الدول العظمى والأكثر أهمية هو الأفعال الحازمة والمواقف الحاسمة والمبادرات الجادة التي تعيد الحق لأصحابه وتنهي الاحتلال غير المشروع وليس المطلوب مجرد خطابات تبدي النوايا والوعود إن قدرة أي إدارة امريكيه على كبح جماح إسرائيل وإيجاد حل حقيقي لإنهاء الاحتلال لن تتحقق قبل, جما... قبل كبح جماح النفوذ الصهيوني في مؤسسة القرار الأمريكي وقبل تخليص السياسة الخارجية الأمريكية من أعباء التدخلات الإسرائيلية وأولوياتها المستنزفة والمورطة ومن يتابع التاريخ والتاريخ الحديث يعلم أن الرئيس ايزنهاور لم يقوى على الزام إسرائيل بالانسحاب من سيناء بعد العدوان على مصر عام ستة وخمسين إلا بعد أن تمرد على النفوذ الصهيوني في واشنطن إن الحديث الأمريكي اليوم عن تجميد الاستيطان وعن الدولة الفلسطينية امر جيد لكنه ليس جديدا ادارات كثيرة تكلمت عن تجميد الاستيطان كما انه ليس كافيا فالاهم هو مدى الاستجابة لحقوق شعبنا وحقيقة الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها وحدودها وسيادتها لذلك فإن موقف إدارة أوباما بالنسبة لنا ما زال تحت الاختبار بعد خطاب أوباما خطب نتنياه وأكد عمليا استمرار توسيع المستوطنات ونطق بكلمة الدولة الفلسطينية ولكن بعد أن أفرغها من مضمونها الحقيقي فهي مجرد حكم ذاتي تحت مسمى دولة وأسقط حق شعبنا في القدس والسيادة على أرضه ورفض عودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين بل دعا إلى حل قضيتهم حيثهم أي بالتوطين خارج فلسطين وهذا هو الموقف التقليدي لنيتنياهو ولحزبه الليكود حول ما يسمى بالوطن البديل في الأردن ومع ذلك لم نسمع نقدا أمريكيا ولا اوروبيا لهذا الخطاب بل ترحيبا واعتباره ايجابيا وخطوة إلى الأمام صحيحه بالأمس خلال الأيام القليلة هناك نوع من المعانده نوع من التوتر فيما يتعلق بقصة الاستيطان لكن كان الترحيب الأمريكي والأوروبي السريع بخطاب نتنياهو كان متناقضا مع اللغة التي بشر بها في المنطقة فهل هذا هو المعنى المقصود بالتغيير الذي بشر به الرئيس اوباما في خطاباته وأين هو التغيير في السياسات أم أن الأمر ينحصر في حدود تغيير اللغة وهل تريد إدارة أوباما بالفعل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى خطوط الرابع من حزيران عام 67 أم أن المطلوب مجرد استئناف المفاوضات وإطلاق ما يسمى بعملية السلام ولتستريح بعدها أمريكا ويستريح العالم من صداع المنطقة وكأن المهم عندهم أن تكون هناك لعبة في المنطقة تشغل الناس وتبخط حصل لا يرجى منها شيء وإذا كان المفاوض الفلسطيني لم يستطع طوال عامين من المفاوضات الوصول إلى اتفاق مع أولمارت وليفني ولا حتى إنجاز ورقة مبادئ رغم عشرات المسودات التي كتبوها وفشل المفاوض الفلسطيني من قبل مع كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فهل سينجح اليوم مع نتنياهو؟ وكم سيحتاج من الوقت المهدور حتى يصل لحظة الحقيقة؟ أريد أن أقرر هنا دون تجني إن الغرب، وهنا أتكلم عن النظم والحكومات وليس عن الشعوب إن الغرب ممثلا في أوروبا وأمريكا وليات المتحدة يتحمل مسؤولية كبيرة عن التطرف والعناد الإسرائيلي فلولا كل هذا الدعم المتواصل سياسيا وعسكريا واقتصاديا لإسرائيل لما وضعت نفسها فوق القانون والقرارات الدولية والمعايير الإنسانية أيها الاخوه والأخوات نحن وإن رحبنا بالتغيير في لغة أوباما لكننا بكل وضوح لم نتجاوز هذا الحد طالما بقي التغيير في حدود اللغة وحتى في إطار اللغة هناك مشكلة تحدث أوباما باستفاضه عن معاناة اليهود ومحرقتهم في أوروبا بينما تجاهل الحديث عن معاناتنا وعن محرقة إسرائيل المتواصلة منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني واخر فصولها حربها البشعة والهولوكوست الحقيقي الذي ارتكبته قبل شهور قليلة ضد شعبنا في قطاع غزة على الرغم من فضاعة ما حواه من قتل ومجازر أبادت مئات المدنيين والأبرياء وقضت على عائلات بأكملها كعائلة السموني وهي مثل إضافة إلى تدمير المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ومقرات المؤسسات الدولية واستعمال واسع للأسلحة المحرمة مثل اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض الحارق أية عدالة يمكن لأوباما أن يتفهمها في تعويض اليهود بوطن قوي مصطنع من خلال سرقة الوطن الفلسطيني وتدميره ليعيش, ف... ليعيش نصف شعبنا مذبوحا تحت الاحتلال ونصفه الآخر لاجئا في مخيمات الشتات ما ذنب الشعب الفلسطيني ما ذنب المنطقة العربية ما ذنب الشرق في حدث جرى في الغرب منذ مئة عام وبفعل جرائم الحركة الصهيونية وإسرائيل ومن ساندها من دول الغرب الكبرى خاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ما زال شعبنا الفلسطيني يا سيد أوباما يعاني من كل أشكال الظلم والقهر الاحتلال والاغتيال والاعتقال والمجازر كدير ياسين وقبية وصبرة وشاتيلا ومخيم جنين وغزة إضافة إلى تهويد القدس وتدميس المقدسات الإسلامية والمسيحية وهدم المنازل والأحياء الفلسطينية في القدس وغيرها وتهجير أهلها منها وسرقة أراضي الضفة الغربية وملئها بالمستوطنات وتقطيع أوصالها بالجدار والطرق الالتفافية ومئات الحواجز فضلا عن عشرات السجون الإسرائيلية التي تضم قرابة 12 ألفا من أبناء شعبنا رجالا ونساء وأطفال زالت غزة تعاني من جريمة الحصار وإغلاق المعابر وتأخير الاعمار، ويسقط جراء ذلك مئات الضحايا من الأطفال والنساء والمرضى كالطفل في راس المظلوم هذا الذي كانت دموعه ودموع أمه صياطا تجلد الضمير الإنساني الذي يتفرج على مأساة الحصار على غزة العالم يتفرج رغم ذلك ما زال العالم يتفرج على هذه الجريمة البشعة بل ويتواطأ كثيرون على استمرارها تحت ذرائع واهية تناقض القيم الإنسانية والقيم التي يدعيها العالم الحر إن توازن اللغة ومصداقيتها أمر مهم لكن الأهم والذي نطالب به هو مصداقية الأفعال وهي تبدأ بإعمار غزة ورفع الحصار عنها ورفع الظلم والضغط الأمي عن الضفة وترك المصالح الفلسطينية تأخذ طريقها دون شروط أو تدخلات خارجية وتنتهي بمساعدة الشعب الفلسطيني على التخلص من الاحتلال واستعادة حقوقه ليقرر مصيره بنفسه ويعيش حرا في وطنه ككل شعوب العالم إذا حتى على صعيد اللغة هناك حاجة إلى الكثير من التوازن في إدراك جذور الصراع ورؤية الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا حتى يكتسب خطاب أوباما مصداقية حقيقية جماهير شعبنا وأمتنا أيها الحضور الكريم أما خطاب نتنياهو فشديد الوضوح وليس غامضا كما قال البعض الفلسطيني وأنا استغرب ماذا ينتظرون من نتنياهو حتى يكون خطابه واضحا بعد أن ألغى الحقوق الفلسطينية ونحن لم نفاجأ به وكنا ندرك أنه سيحافظ على جوهر الخطاب الصهيوني وإظهار ولكنه ايضا سيعمل على إظهار الانسجام مع ما طرحه أوباما من خلال التلاعب بالالفاظ وهو ما حصل والآن وبعد أن انقشع الغبار وتبخرت الأوهام التي علقها البعض وهم في حالة الترقب والانتظار وفي ظل التطرف الإسرائيلي المتزايد ضد شعبنا وحقوقه ومقدساته لا بد أن نضع النقاط على الحروف حول الموقف الفلسطيني أولاً إننا نرفض الموقف الإسرائيلي الذي عبر عنه نتنياهو حول الحقوق الفلسطينية جملة وتفصيلا خاصة ما تعلق بموضوعات القدس وحق عودة اللاجئين والاستيطان والتطبيع مع العرب ورؤيته للدولة الفلسطينية وأرضها وحدودها واشتراطها منزوعة السلاح فهذه الدولة التي تحدث عنها نيتنياهو والمسيطر عليها برا وجوا وبحرا هي كيان مسخ وسجن كبير للاعتقال والمعاناة وليست وطنا يصلح لشعب, لشعب عظيم ثانيا نؤكد على رفضنا لما يسمى بيهودية إسرائيل ونحذر من أي تساهل فلسطيني أو عربي إذاءها لأنها تعني إلغاء حق ستة ملايين لاجئ فلسطيني في العودة إلى ديارهم وتعني كذلك تهجير أهلنا في مناطق الثمانية عن مدنهم وقراهم إن دعوة قادة العدو إلى يهودية إسرائيل هي دعوة عنصرية لا تختلف عن الدعوات الفاشية الإيطالية والنازية الهتلريه التي رفضها العالم وتجاوزها الزمان ثالثا على الإدارة الأبريكية والرباعية الدولية أن تدرك أن غالبية قوى شعبنا وجماهيره لا تشتري الأوهام والوعود ولا ولا تكترث بإطلاق عملية التفاوض وكأن الشعب الفلسطيني يترقب بتلهف متى ستطلق المفاوضات فالتصاوض في ظل الموقف الإسرائيلي القائم عملية عبثية لا طائل بن ورائها واسمعوا جيدا يا قادة العالم الشيء الوحيد الذي يقنع هذه القوى والجماهير الفلسطينية ومن ورائها الأمة العربية والإسلامية هو توفر إرادة وجهد أبريكي ودولي حقيقي ينصب على إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن شعبنا وتمكينه من حق تقرير المصير وإنجاز حقوقه الوطنية وعندما تبادر إدارة أوباما إلى ذلك فإننا وقوى شعبنا سنكون مستعدين للتعاون معها ومع أي جهد دولي وإقليمي يصب في هذا المسار رابعاً. قضية فلسطين ليست قضية حكم ذاتي وسلطة وعلم ونشيد وأجهزة أمنية وأموال من المانحين قضية فلسطين هي قضية وطن وهوية وحرية وتاريخ وسيادة على الأرض وهي كذلك القدس وحق العودة والارض عندنا أهم من السلطة والتحرير قبل الدولة ولذلك فإن البرنامج الذي يمثل الحد الأدنى لشعبنا وقبلناه في وثيقة الوفاق الوطني كبرنامج سياسي مشترك لمجمل القوى الفلسطينية هو قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس ذات سيادة كاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 بعد انسحاب قوات الاحتلال وإزالة جميع المستوطنات منها وإنجاز حق العودة إن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 هو حق وطني عام وحق فردي يملكه بشكل شخصي خمسة ملايين لاجئ وزيادة ولا يستطيع أي قائد أو مفاوض التفريط فيه أو التنازل عنه وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد على رفضنا القاطع للتوطين والوطن البديل خاصة في الأردن الشقيق فالاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ولا بديل عن فلسطين إلا فلسطين مع التأكيد <تصفيق> فلسطين هي فلسطين ولا بديل عن فلسطين إلا فلسطين مع التأكيد على اعتزازنا بكل أرضنا العربية والإسلامية خامسا نؤكد على تمسكنا بالمقاومة خيارا استراتيجيا لتحرير الوطن واستعادة الحقوق وليس من حق أي دولة في العالم أن تحرم شعبنا من حقه في مقاومة محتل فشعوب أوروبا مارست هذا الحق ضد النازيين كذلك الولايات المتحدة الأمريكية مارسته ضد الحكم الفريطاني وهكذا مارسته شعوب آسيا وأفريقيا التي تعرضت للاحتلال اما المقاومة السلمية التي يبشروننا بها فتصلح للنضال من اجل الحقوق المدنية وليس من اجل تحرير الاوطان اما في حالة الاحتلال العسكري المدجج بالاسلحه التقليدية وغير التقليدية فلا تصلح لمواجهته الا المقاومة المسلحة وهكذا لم يجد شعبنا بديلا عنها لاستعادة حقوقه والتخلص من الاحتلال خاصة وأن القوى العظمى على مدى ستين عاما فشلت في إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرضنا بل فشلت حتى في إلزامها بالقرارات والمبادرات الدولية مما أفشل مسيرة التسوية والمفاوضات خلال العقدين الأخيرين وأوصلها إلى طريق مسدود. والمقاومة وسيلة وليست غاية وهي ليست عمياء بل ترى التغيرات الجارية ولكن المقاومة ترى أيضا أن التغيير على الأرض لا يتم بفعل التمني أو الاستجداء ولا بفضل من يستكين لواقع الاحتلال أو الظلم بل بفضل من يقاومه ويناضل ضده ويقدم التضحيات لتحقيق أهدافه فلولا المقاومة والنضال ما تحررت شعوبنا العربية والإسلامية من الاستعمار الحديث ولا تحرر الشعب الفيتنامي وشعب جنوب أفريقيا على سبيل المثال وهنا في واقعنا الفلسطيني فالاعتراف الدولي والإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية جرى بفضل من ناضل وضحى في مسيرة الثورة الفلسطينية وفي الانتفاضة الأولى وليس بفضل من تخلى عن البندقية واختار طريق المساومه والمفاوضات وحول لعبة التفاوض إلى هدف دائم بصرف النظر عن الثمن والجدوى وما يفعله العدو على الأرض بل وقبل التعاون مع العدو ضد شعبه حتى تجارب الشعوب في مواجهة الظلم او التمييز العنصري أو الديكتاتوريه بطرق سلمية لعدم وجود احتلال أجنبي تحتها خط فإن النضال كان هو الطريق أيضا فبفضل من لم يستكينوا لواقع التمييز العنصري في الولايات المتحدة بفضل نضالهم وتضحياتهم وإصرارهم وأحلامهم وصلوا إلى انتخاب رئيس من أصول أفريقية ولم يجر ذلك بفضل من استكانوا لإملاءة المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة اذا نغة النضال هي لغة واحدة حين يكون احتلال تكون مقاومة عسكرية وحين لا يكون احتلال يكون ظلم دكتاتورية تمييز عنصري فالنضال بوسائل سلمية مطلوب ومقبول سادسا إننا نقدر لغة أوباما الجديدة تجاه حمس إننا نقدر لغة أوباما الجديدة تجاه حماس وهي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو الحوار المباشر بلا شروط ونحن نرحب بذلك إن التعامل مع حماس ومع قوى المقاومة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس احترام إرادة الشعب الفلسطيني واختياره الديمقراطي وليس من خلال فرض الشروط كشروط الرباعية ففرض الشروط على الآخرين أمر تعسفي وغير لائق بالشعوب الحرة إن هذه الشروط جربت قبل ذلك وفرضت على غيرنا وقبل بها ومع ذلك لم تنته المشكلة ولم تتقدم القضية الفلسطينية بل تفاقمت معاناة شعبنا واستمر الاحتلال والعدوان وتضاعف الاستيطان واستمر الاحتلال وزاد عدد المعتقلين في سجونه ثم إن هذه الشروط لا نهاية لها هذا تجربة طويلة في التاريخ الفلسطيني والعربي هذه الشروط لا نهاية لها فبعد كل التزام بها من المفاوض الفلسطيني يطلب منه شروط جديدة فمثلا بعد أن كان الشرط الاعتراف بإسرائيل أصبح الشرط على الفلسطينيين الاعتراف بما يسمى بيهودية إسرائيل والاعتراف أن القدس عاصمتها, عاصمتها الأبدية والتنازل عن حق العودة وبقاء الكتل الاستيطانية وأن يتخلوا عن المقاومة بل ويعملوا بأنفسهم على قمعها وملاحقتها ونزع سلاحها وهنا أود التأكيد على نقطة بالغة الاهميه ومن يقرأ الكلمات وبين السطور، فليع ما أقول جيدا وهي رسالة على الجميع أن يدركها وهي أن, أو أن أولوية حماس ليس اعتراف الآخرين بها ولكن اعترافهم بحقوق شعبنا وحقه في تقرير المصير فالقضية مقدمة على الحركة ومصلحة الوطن فوق كل المصالح فالقضية مقدمة على الحركة ومصلحة الوطن فوق كل المصالح ولا يحق لأي قيادة أن تجعل ثمن الاعتراف بها التنازل عن الحقوق والمصالح الوطنية سابعا إخوان العرب يصغوا جيدا وهم أهلنا احبابنا ولا بد أن نصدق في النصح والمصارحة فالرائد لا يكذب أهله وصديقك من صدقك ما لا من صدقك سابعا نتنياهو وأركان حكومته عبر خطابات هنا وهناك قلبوا الطاولة في وجوه الجميع فلماذا تبقى عروض عروضنا المستهلكة ومواقفنا المكرورة على الطاولة ولماذا تبقى خياراتنا مكشوفة بلا أي هامش في المناورة أو رصيد من أوراق القوة والله لا منطق التجار بزبط في هذه الحالة ولا منطق السياسة ولا منطق الإدارة ولا منطق التاريخ ولا الجغرافيا ولا منطق الصغير والكبير إن الاعتدال الفلسطيني والعربي لم يقابل باعتدال إسرائيلي وإنما بالمزيد من التشدد الذي أوصل رجال عصابات من طراز لبرمن إلى سدة الحكم فيما أوصل ياسر عرفات إلى الحصار والاغتيال على يد شارون ومن هنا وردا على الصلف الإسرائيلي وتشدده واستهانته بنا وبحقوقنا فإننا ندعو الزعماء العرب إلى اعتماد استراتيجية فلسطينية عربية جديدة تفتح الخيارات وتجمع بين المقاومة والسياسة وتستجمع أوراق القوة اللازمة وهي موجودة حين تتوفر الإرادة ونحن في حماس وقوى المقاومة الفلسطينية مستعدون للتعاون والشراك مع الدول العربية في بناء هذه الاستراتيجية الجديدة والعمل معا من أجل تنفيذها بما يحقق مصالح الأمة وحقوقها ويحمي مستقبلها ويرفع شأنها بين الأمم وبهذا وحده نفرض احترامنا على الآخرين وتصبح هناك فرص حقيقية لاستعادة حقوقنا أما إظهار المزيد من العجز والتنازلات التي لا نهاية لها فلا نتيجة لها إلا المزيد من الإهانة وتآكل حقوقنا وكرامتنا وإعطاء أعدائنا رسالة ضعف تدفعهم إلى المزيد من التشدد والضغوط المتواصل علينا مزيد من الاعتدال مزيد من الضغط فاتورة الإسرائيليين ومن يقف مع الإسرائيليين لا نهاية لها ثامنا وهذا خطاب لشعبنا ولأمتنا في هذا السياق ونحن نتحدث عن المواجهة مع المشروع الصهيوني ومع حكومة نيتنياهو ليبرمان وبرنامجها الاكثر تطرفا في هذا السياق تأتي أهمية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام مش عارفين حنا الصالة مولعة ولا الموقف السياسي مولع إن أهمية المصالحة الفلسطينية ليس لكونها ضرورية لعملية التسوية وإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من جديد كما يريدها البعض يعني المصالحة الفلسطينية أقدس وأغلى من أن تكون مجرد فتيل اشتعال لمفاوضات جربناها بلا طائل. إنما لكونها أي مصالح الفلسطينية لكونها ضرورة وطنية لإنهاء الانقسام ومعالجة آثاره وتوحيد الصف الفلسطيني وإعادة اللحمة إلى نسيجه الاجتماعي وتصليب الجبهة الوطنية الداخلية في مواجهة الاحتلال وقيادته المتطرفة وما يشكله من خطر على أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا ونؤكد هنا أن قرار الحركة في كل مؤسساتها القيادية هذا أمر ليس جديدا من اليوم الأول للانقسام الذي فرض علينا ولم نختره مرة أخرى نؤكد أن قرار الحركة في كل مؤسساتها القيادية هو العمل على سرعة إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالح الفلسطينية الوطنية من خلال الحوار الفلسطيني الذي ترعاه الشقيقة مصر والتعاون مع جهودها ومع كل جهد عربي وإسلامي يصب في خدمة هذا الهدف وفي هذا السياق سيذهب وفد الحركة إلى القاهرة بعد يومين يوم الأحد القادم ستكون جلسة لاستئناف الحوار مع الإخوة في حركة فتح بهدف تذليل العقبات التي ما زالت تعترض مسيرة المصالح إن للمصالح الفلسطينية الحقيقية مقتضيات أهمها إبعاد التدخلات والاشتراطات الخارجية وإنجاز ملفات الحوار كرزمه متكاملة تطبق في الضفة والقطاع على حد سواء لكن العقبة الرئيسية التي ما زالت تعرقل جهود المصالحة هي للأسف ما يجري في الضفة الغربية منذ عامين إنه أيها الاخوه والأخوات لمن المؤلم أن نضطر للحديث في هذا الشأن الداخلي في الوقت الذي نواجه فيه التحدي الصهيوني بأخطر مشاريعه لكن تفاقم الحالة وبشاعتها يضطرنا لدق ناقوس الخطر والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كما أن تصاعد هذه الحالة على نحو خطير بات يهدد المصلحة الوطنية والثوابت الفلسطينية خاصة حق المقاومة ولم يعد, ولم يعد مجرد إشكال داخلي عابر اليوم القصة مش خلاف داخلي قصة اليوم المقاومة والحقوق الوطنية والوحدة الصف الفلسطيني تدفع ثمن ما يجري في الضفة الغربية وقد أرسلنا لزعماء الأمة ومسؤوليها قبل أيام مذكر مؤلم عن تلك الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطة وحكومة سلام فياض وأجهزتها الأمنية تحت إشراف الجنرال الأمريكي دايتون ما يجري في الضفة الغربية خطة عمل ممنهجه تستهدف المقاومة وسلاحها والمناضلين من كل الأجنحة العسكرية وتنسق أمنيا مع الاحتلال لأجل اعتقالهم أو قتلهم وما جرى في قلقيليا قبل أسابيع كان غيظا من فيض والمثل الصارخ على المشهد المؤلم وهذا السلوك يستند للأسف إلى مراسيم صدرت في رام الله تعتبر كل تنظيم يقاوم الاحتلال تنظيما غير شرعي وخارجا عن القانون وقد شملت وما تزال الحملة اعتقال مئات القيادات والكوادر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من القوى وصل عددهم من حماس وحدها حتى اللحظة أكثر من ثمانمائة وثلاثين ثمانمائة وثلاثين رجلا وامرأة من كرام شعبنا غالبيتهم من القيادات والرموز والعلماء والطلبة وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال وكثير من هؤلاء المعتقلين يتعرضون لتعذيب بشع أدى إلى وفاة البعض منهم ونقل الكثيرون إلى المستشفيات وشملت الاعتقال عددا من الأخوات انظروا هذا جديد على الثقافة الفلسطينية جديد على أخلاقنا وتقاليدنا الفلسطينية شملت الاعتقالات عددا من الأخوات ما زالت خمس منهن يتعرضن للشبح والتعذيب هذا يجري في الضفة أيها الإخوة والأخوات إنما يجري عملية سحق وحملة شاملة لاستئصال حماس وقوى المقاومة في الضفة الغربية إخواننا يقولون في الضفة لم يحدث مثيل لها منذ عام 67 وتشمل الى جانب الاعتقالات وتفكيك التنظيم إغلاق المؤسسات المدنية والخيرية والتعليمية والإعلامية ولجان الزكاة والأندية ووضع اليد عليها وملاحقة أموال أسر الشهداء والمعتقلين وهنا نقطة للتاريخ ونربط الماضي بالحاضر كما كان الجنرال دايتون ومن عملوا معه السبب الأهم في الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساس اتفاق مكة عام 2007 ما يفعله دايتون اليوم والأجهزة الأمنية الفلسطينية التي بناها ويشرف عليها يشكل العقبه الأكبر أمام نجاح المصالحة الفلسطينية لازم زعماء الأمم العربية وكل شركان وحلفان في الساحة الفلسطينية يدركون هذه الحقيقة المرة ويكفي ان تقرأوا محاضرته في معهد واشنطن يوم السابع من مايو ايار الماضي لتعرفوا خطورة ما يقوم به هذا الجنرال وافتخاره ببناء رجال فلسطين الجدد وتفكيك للمقاومة في الضفة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي إنني ومن هذا المنبر أدعو الرئيس أوباما إلى سحب الجنرال دايتون من الضفة وإعادته إلى الولايات المتحدة وذلك انسجاما مع روح التغيير التي تنادون بها ولأن بناء سلطة قمعية على رؤوس شعبنا يتناقض تناقضا صارخا مع مبادئ الدمقراطية التي تبشرون بها إن ضرب المقاومة وتدمير البنى التنظيمية والمؤسسات الوطنية في الضفة الغربية لا يخدم أمن شعبنا ولا مصالحه بل هو خدمة مجانية لأمن الاحتلال الإسرائيلي فلماذا هذا التفاخر بتنفيذ الالتزامات الأمنية الفلسطينية مجانا وفقا خريطة الطريق سيئة الذكر والمرفوضة وطنيا في الوقت الذي لا ينفذ المحتل الإسرائيلي شيئا منها بل يستمر هذا التنسيق وهذه الالتزامات تستمر حتى في عهد حكومة تيمياهو لبرمن الأكثر تطرفا وهل السعي لإنجاز تسويه للقضية وبناء دولة فلسطينية يكون عبر تدمير ذات الفلسطينية والقضاء على أوراق القوة وعوامل الصمود المتاحة لشعبنا الفلسطيني ده منطق وطني لقد أبلغنا الإخوة في مصر ضرورة إنهاء ملف المعتقلين في الضفة ووقف الحملة والانتهاكات الأمنية حتى نوفر الأجواء النقية التي تسمح بنجاح الإوار وتحقيق المصالحة الوطنية بصورة حقيقية ورغم جهود مصر وكذلك سوريا ودول عربية أخرى إلا أن ما يجري حتى الآن على الأرض مجرد تصريحات إعلامية تتحدث عن الإفراجات ولكن بلا مصداقية نعم هناك بعض الإفراجات خلال ثلاث أيام الماضية كان هناك آحاد ثم عشرات وأرقام ليست دقيقة نعم هناك أعداد ولكنها محدودة جدا وحين يفرج عن هذه الأعداد القليلة يتم اعتقال أضعافها في ذات الوقت سياسة الباب الدوار ولكن بصورة سيئة إننا نؤكد من جديد حرصنا على تحقيق المصالحة ومن أجل ذلك فإننا, فإننا نطالب الأشقاء في مصر والعرب جميعا إلى المبادرة العاجلة لإزالة هذه العقبة التي تعطل المصالحة الفلسطينية من ناحية وتدمر مصالح شعبنا ونسيجه الوطني من ناحية أخرى النقطة قبل الأخيرة هناك ملف وطني مؤلم لشعبنا أشد الألم وهو ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والذين يصل عددهم قرابة عشر ألف أسير وأسيرة منهم أربعمائة طفل أصغرهم تخيلوا أصغرهم يوسف الزق أصغر سجين في العالم طفل عمره سنة وثلاثة شهور مع أمه الأسيرة فاطمة الزق وزهاء خمسة وسبعين أسيرة تقضي بعضهن أحكاماً مؤبدة كالأخوات أحلام التميمي وقاهرة السعدي وسنة إشحادة إضافة إلى عشرات ومئات القيادات والرموز الوطنية ذات الأسماء المعروفة واللامعة إننا ما زلنا نعمل من أجل الإفراج عن هؤلاء جميعاً بكل الوسائل وخضنا مفاوضات غير مباشرة شاقة لإتمام صفق التبادل يرضى عنها شعبنا لكن التعنت الإسرائيلي عطل كل الجهود ونحن ما زلنا مستعدين لإنجاز صفق التبادل للاسرى وخيار نتنياه الوحيد لاستعادة شاليط هو صفق التبادل جادة أما خيار التشدد فنتيجته الفشل كما فشل سلفه أولمرت ونؤكد بهذه المناسبة أن خيارات المقاومة الفلسطينية مفتوحة لتحرير الأسرة ولتتذكروا ففي مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران قبل ثلاث سنوات تم أسر الجندي شليط في وسط المعركة وفي هذا السياق نتوجه باسمكم جميعا بالتهنئة للأخ الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وكذلك للنائب جمال حويل بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال إن عودة الدكتور دويك إلى شعبه وأهله وبما يمثله من موقع ورمزية على رأس الشرعية الفلسطينية بشارة خير وكسب كبير متمنين الحرية لبقية الأسرى وعودتهم إلى أحضان شعبهم وإلى ساحة النضال من جديد وبهذه المناسبة في هذه القاعة عندنا الأخت سمر التي خرجت من سجن الاحتلال قبل شهور قليله وهي معنا في القاعه فاهلا وسهلا بها واخيرا فرغم جراحنا النازفه وآلام القاسية واختلال ميزان القوى لصالح عدونا فان اسرائيل اليوم لن تهزم شعبنا ولا أمتنا فقد فشلت في حربها النازية على غزة جراء الصمود الأسطوري للشعب والمقاومة كما فشلت من قبل في لبنان وبدأ التحول في الرأي العام العالمي ضد إسرائيل هذا التحول ثمر للمقاومة والصمود وليس ثمر للمفاوضات المفاوضات تحسن الوجه الصهيون القبيح بينما المقاومة تكشف هذا الوجه على حقيقته والحمد لله تقف شعوب الأمة العربية والإسلامية كلها مع فلسطين ومع المقاومة إننا ندعو إلى المزيد من المقاومة والصمود وحركة الشعوب والجماهير وإلى الحراك السياسي الواعي المنضبط في إطار الثوابت والحقوق الوطنية والمصالح العربية مع الثقة بالنفس والتوكل على الله تعالى فذلك وحده الذي سيقربنا من لحظة الانتصار بإذن الله وإنجاز مشروعنا الوطني في التحرير والحرية وتقرير المصير واستعادة الأرض والحقوق والمقدسات كما ندعو جميع الفعاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية إلى استئناف برامجها ومبادراتها الجريعة لكسر الحصار الظالم عن غزة وتفعيل برامجها لصالح القدس ومقدساتها وما تتعرض له من تهويد وهدم وتهجير ومواجهة الاستيطان والجدار وأيضا التحرك لصالح ملف الأسرى والمعتقلين وسنكون دائما مع شعبنا وقواه المناضلة ومع أمتنا جميعا خندق واحد ضد عدونا المشترك الكيان الصهيوني تحية إلى شعبنا الفلسطين الصامد والمجاهد داخل فلسطين وخارجها تحية إلى جماهيرنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم الذين تضامنوا معنا وما زالوا وإلى من وقف معنا من الدول والحكومات على الصعيد العربي والإسلامي والدولي والله أكبر والنصر لشعبنا وأمتنا